أيها الإخوة هذا هو الشريط التاسع والأربعون من تفسير سورة آل عمران الفائدة الثانية أنما ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان لأنه إذا, كانت إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان من نواقص الإيمان طيب أما توجيه الخطاب بالن... أما أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر ولهذا قال ابن, ب... قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمن آمنوا الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإدعان فالإقرار المجرد لا يسمى شرع شرعا إيمانا بل لابد من قبول وإدعان قبول ضد الرفض والإدعان ضد الاستكبار نعم يقول يا أيها الذين آمن لا تكونوا كالذين كفروا يعني مثل الذين كفروا ثم قالوا وقالوا لإخوانهم وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال دليل على ضعف الإيمان وقول لإخوانهم قال قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، الثاني أقرب، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، لا كان الزحف، فرار من الزحف، وانتهى الوقت؟ إيه، ها؟ إيه، هنا؟ لكن العدد أقوى قوة عد ولا يسعد، هل يجوز أن أما الآية الكريمة يقول الله عز وجل إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ الآن عنكم وعالم أنه بكم ضعفة فإن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله فظاهر الآية الكريمة أن المعتبر العدد لكن الأمر كما قلت إنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمامه هذا السلاح فتاك لا يعد شيئا يعني. فالظاهر أنه يلحق به. إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا مرتين، فإن ذلك يبيح الفرار. نعم. إذا كان مثلا الشمس يعلم إذا وقف أمام العدو، إذا كان إذا كانوا متلهى أو أو مثله وقت الوقوف، فعرفنا أنه سيوقف العدو من قتدي هو. كيف سامي؟ يعني مثلا انتقل المؤمن والكافر. المؤمن عنده مثلاً إمتياز، والمسلم أول من يعرف أنه سيقتل يعني إذا إذا قاتلوا، قلنا أن الأفضل أنه يواجهه إذا كان مثله العدل. لا ذكر الأخ سؤال الأخ الرحمن حول ما ذكرت يعني إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا بكثير، فهنا يظهر والله أنا منه يجوز الفراغ. نعم. كانت الفئة المحازلية فعيلة ليست في جبهة نعم أو ربما يعني يكون ينحازون إلى بلد الإسلام لتقوم به هذا في موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن المراد بالفئة المشاركة في هذا الجهاد وهذا في الغالب يقتضي أن تكون قريبا ومنهم من قال إن الفئة عامة المسلمين وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إلى بلد إسلامي ولو بعد فالمسألة فيها خلاف العلماء وينبغي هنا أن يقال أن ينظر لكل قضية بعينها قد تكون في أهل سيد منها ومن شارك في هذا القتال قد تكون غير, غير مدافعة ولا, ولا تستطيع أن تحميه فهنا يتحيز ولو إلى بلد بعيد شيرك الله تعالى وحبه من كل شيطان ما يدل ان شيطان ماخوذ من شطنا نعم نو... كيف قانونت شي... شيطان المارد ما يدل انها من شطنا بلى وهذا الذي رجحناه وقالوا كفره نعم وقالوا لا عام. عام. إيه. عام لجميع المسلمين لا تكونوا كهؤلاء الكفار يعني لا لا تشبهوه بهم في نزاع الاعتراض على القدر لأن هؤلاء مسلون على القدر. الذين كفروا مسلون على القدر. لا شيخ استزلهم شلون بعضهم كسبوا أيمان معصي. نعم. يعني الإنسان إذا فعل معصي وتهمل هل يلحق؟ لا إذا تعب تعب الله عنه عليك لكن قد يعتني بعض المصائب امتحانهم مثل ما إن المصائب تأتي المؤمن الذي يعني يقل منه المعاصي أو لا توجد منه معاصي نعم هذا ينظر المصلحة إذا كان يمكن أن نقاوم مثل ينتظر مدد مثلا فليقاوم إذا كان لا يمكن فليستسم يفرج الله له الله, الله, الله أكبر الله. آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله مني ويميت والله بما تعملون بصير وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم كفائح. الله فلا ظالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجرى الله ذلك حصة في قلوبهم إلى آخر سبق الكلام على أول هذه الآية وبينا أن هؤلاء يقول لأخوانهم في الكفر أو في النسب إذا ضربوا أي الإخوان في الأرض أي سافروا فيها هذا مبتدى الدرس الليلة إذا ضربوا في الأرض أي فيها لتجارة أو غيرها نعم طيب أو كانوا غزا الضمير في كانوا أيضا يعود على الإخوان غزا جمعوا غاز على وزن فعل على وزن فعل وانشدنا في هذا قول ابن مالك رحمه الله وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله عاذل عذل العاذله عذل نعم لو كانوا عندنا يعني لم يضربوا في الأرض ما ماتوا ولو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا فقوله لك عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا فيه ما يسمى عند البلاغجين لفا ونشرا ناظر يا جماعة أظنكم كلكم تشويش كيف مرتب يا جماعة ما ماتوا مقابل إذا ضرب وما قتن مقابل أو كانوا غزة وما ضربوا قبل أو كانوا غزة إذن فهم رت إذن لو كانوا عندنا لم يضربوا في الأرض ما ماتوا لو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا كذا طيب يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا لو أنهم لم يغزوا ما قتلوا هكذا يقولون ولكن الله يقول سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك أي ما وقع أو ذلك أي القول الذي قالوه يحتمل المعنى ولكن الثاني أقرب أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا يجعله الله حسرة في قلوبهم حسرة يعني تحسرا وندما يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا واللام في قوله ليجعل سبق أن قلنا إنها للعاقبة وبينا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة وإما زائدة فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل هذه زائدة يريدون ليطفئون رأى الله ألا زائدة ودليل هذا أنه في, في الآت الثانية يريدون أي يطفئوا طيب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة لأنهم التقطوا لهذا لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه طيب هذه الآية ليجعل الله ذلك حسة في قلوبهم أيضا للعاقبة لو أنهم ظنوا أن هذا حسر وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم وإلا فإنه لا يغني شيئا لماذا؟ لأن الأمر بيد الله ولهذا قال والله يحيي ويميت الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل فإذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب إذا قدر الله تعالى موت الإنسان على سبب أو صار غيره يتسبب له فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم يحتمل المعنيين جميعا فهو بصير بما نعمل بمعنى عليم بصر العلم بصير بما نعمل بمعنى رائن ما نعمل وهذا بصر الرؤية فإذا قال قائل هل تثبتون لله بصر رؤية قلنا نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور أي الله عز وجل لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه هذا إثبات البصر لله أما بصر العلم فاضح كثير إذا في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله بما يعملون وما هنا؟ الأخ. واسم الموصول اسم الموصول يفيد اسم الموصول يفيد اسم الموصول أخواننا يفيد العموم كلما جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو كان واحدا لو كان واحداً قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون مفرد عاد عليه الإشارة والضمير إيش جمعاً لأنه عام فاسم موصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم عرفت خذ خذ معك هذا الفائدة كل اسم موصول فهو ها للعموم طيب بما يعملون بسيط فيها قراءة ثانية بما تعملون بسيط. بما تعملون بسيط. فهل في الآية التفات؟ هل في الآية التفات؟ بما تعملون أو بما يعملون؟ فكوا. فكروا المهم السؤال هل فيها التفات أو لا على قرارة التفات أنا فيها التفات هي الواقع يعني ليس فيها التفات في الحقيقة لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مخاطب لا تكونوا فإن كنتم فالله بما تعملون بصير إذا لا التفاعت. إذا جعلنا بما يعملون عائد للذين كفروا وقال لأخوانهم أيضا فليس فيه التفات فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله بما تعملون بصير وإن هذا إذا كانت, كانت باليا فقد روع فيها آخر الآية صح طيب في هذه الآه فوائد كثيرة منها تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله يا أيها الذين آمنوا لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه ولهذا لو ناديت أحداً بأقبح الأوصاف لسابك وشاتمك ففيه تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتضن لكل الأخلاق الفاضلة ومنها الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار لقوله لا تكونوا كالذين كفروا والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه والمكروه عند الفقهاء كراهت تنزيه تنزيه أي ثاب تاركهم تثالاً ولو عاقب فاعلهم لكن قولهم هذا ضعيف والصواب أن التشبه بالكفار حرام. لما ذكر شيء فلسام التيمية رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال لما ذكر هذا الحديث قال وأقل أحوال هذا الحديث التحريم أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر فالاقتصار على الكراهه التي يراد بها كراهه التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر المهم أن في هذه الآية الإشارة إلى النهي عن التشبه بماذا؟ بالكفار لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرما فإن قولهم هذا فيه اعتراض على قدر كما سيتبين إن شاء الله فإن قال قائل ما هو ضابط التشبه وهل يشترط فيه القصد فالجواب أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية الجسم أو غيره بحيث أن يقول من رأاه هذا من الكفار عرفتم؟ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال من الكفار فمثلا البنطلون اللي يسمى البنطلون عند الناس في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس ليس كذلك طيب هل نقول أن البنطلون تشبه لا. لماذا لأنه ليس خاص من ترى الإنسان ولا تقول هذا كافر لأنه ممكن يكون كافر ممكن يكون مسلم. عرفت طيب لو لبس البنطلون من كانت عادتهم لباس القمص من كانت عادتهم لباس القمص هل يكون تشبها لا لا يا لكنه يكون شهرة وثوب الشهرة منهي عن ثوب الشهرة منهي عنه أفهمتم انتبهوا للأحكام وما وعللها لأن هذا مهم لطالب العلم أن يعرف المأخذ والعلل طيب هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ لا يشترط لا يشترط لأن الإنسان لو قط لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما لأنه لا قصد التشبه بهم إلا من ملأ قلبه أو كاد يملأ بمحبتهم وتعظيمهم بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد أو الأم لم يقصد هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا لأننا لو سكنا إنك... لو سكتنا عن الإنكار عليه لا ولم كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه فإننا نحن نحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقاً سواءنقصد أم لم أم لم يقصد لكن الكلام على المتشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبها أن يقصد التشبه الجواب لا إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم لم يقصد معلوم طيب التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية لأن تشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه, أنه حرام بالاتفاق وقال هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه لأن التشبه بين في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم ودينهم منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر يعلم حتى يرجع لأن الله يقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه المسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار وإذا قل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا أخرجون منها وهم الكفار طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الندم على موقع لا, يز... لا يرفع الواقع صح؟ نعم لأنه قال والله يحيي ويميت ومن فوائدها أن هذا الدين رحمة لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر، ولا يحزن فإنه يقول لنفسه هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع فلا حاجة أن تقول لو أني فعلت ما حصل. لا حاجة إنما تقول لو أني فعلت في أمر تكون فردت فيه أما شيء لم لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه ومن فائد هذه الآية أنه لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث فقال أهله لو أنه ما سافر كان أسلم له لو أنه ما سافر كان أسلم له كما يحصل عليه حادث نقول هذا من قول الكفار قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما مات هذا قول الكفار المؤمن لا يقول هكذا المؤمن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويقول وكل شيء عنده بمقدار ويقول لكل أجل كتاب وما أشب ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا من فوائد هذه الآيات الكريمة أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة حسرة في قلوبهم ولا ينسون المصيبة وتجد الشيطان يلعبهم ليتوا ما راح ليتوا ما غزأ ليتوا ما فعلوا يلعب به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى احرص المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي في إيش القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يبالي. وفيه ولكن الصلاة غعيفة نعم وفيه مؤمن ما يحمل إلا عشر كيلو أو شبهه ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات الأول قوي الأول يخطى الثاني ويضربه إلى فوق نعم طيب إذن المؤمن القوي ها في إيمانه لأن القوي وصف عائد على ما سبق على المؤمن، والمؤمن مشتق من من الإيمان، إذا المؤمن القوي في إيمان ولا بد، ما هو المؤمن القوي في بدنه؟ لو قال البدين القوي، قلنا معناه القوي في بدنه، ولو قال الرجل القوي، قلنا في رجولته. نعم لكن قال المؤمن القوي أي في إيمان قوة البدل لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة الإيمان تمدح كثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف قال وفي كل خير جبراً لما يتوهم من نقص الضعيف وفي كل خير وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما أدبه الله به قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا مش بعده؟ وكل وعد الله الحسن وقال لا أسأل القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في الله بأموالهم وأمفسهين فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأمفسهين على القاعدين درجة ها. وكلا وعد الله الحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحبه الله من المؤمن طيه وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز احرص واستعن ولا تعجز يعني لا تكسلت تضعف عن إتمام العمل وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لك أنا كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار وقد فتح الشيطان عليه وقد فتح على نفسه باب عمل اشتياط نعم ومن فاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أو الرد على القدرية الرد على القدر قول ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم يعني أن الله قدر أن يقول أن يقول هذا القول ليجعله حصة في قلوبهم ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله والله يحيي ويميت وهذا أيضا مؤجل الإحياء والإماتة مؤجل بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدا لا يزيد ولا ينقص لكل أجل كتاب طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إثباتوا عموم علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله والله بما تعملون أو بما يعملون بصير ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لازم من ذلك أن يستقيم على أمره أنت عندما تريد أن تفعل معصية أذكر هذه الآية أن الله بصير بعملك إذا أردت أن تعمل طاعة أذكر هذه أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل حسن سيره إلى الله واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات وفيها رد من فوائد الآية الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم والجبرية لا يضيفون العمل إلى يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فالإنسان اللي يقول بيده هكذا اختيارا كالإنسان اللي فيه رعشة كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنع أنفسهما طيب ثم قال الله عز وجل إذا قال قائل والله يحي ويميت قال مارد لإبراهيم أنا أحي وأميت أنا أحيي وأميت ما نقول ها؟ نعم نقول لست أنت الذي تحي وتميت أنت تفعل سبب الحياة والموت وأيضا لست تفعل سبب الحياة الناشئة تفعل سبب بقاء الحياة وإلا فالحياة من الله أولا الإماء أيضا لست أنت الذي تموت وإنما تفعل سببا موتي ولو شاء الله أن لا يموت من جرحته جرح موحيا لم يموت ولكن إبراهيم عادل عن مناظرته في هذا إلى شيء لا يمكنه أن يجادل فيه وهو قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب واذا يقول ما يقول شيء فالبوهة الذي كفر والله لا يهد القرم الظالمين وقد ذكرنا حين تكلمنا على هذه الآية أنه ينبغي للمناظر إذا عرف من مناظره الذي يجادله أنه إنما يريد الجدل فليأتي بالحجة الدامرة قبل أن ينازع في حججه من أجل إسكاة الخصم وإفحامه وقطع المنازعة أما لو قال إبراهيم مثلا أنت لا تحي ولا تميز ولكن تبقي الحياة أو تفعل سبب الموت صار فيه جدال وصار سامع القصة يحتاج إلى تصور بعيد لكن إذا قطع عليه المناظرة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. لو يجتمعه كل المردة ما استطاعوا أن يأتوا بها أبدا نعم. ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبي الله أو متم عندكم كذا أو متم فيها قراءتان أو متم أو متم الكسر. لما اغفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما تجمعون. قراءة. إذن في, في الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان الأولى قال ميتم مأخوذة من مات يموت وإذا أخذت من مات يموت كيف نقول موتم بضم الميم أو من مات يمات مات يمات ميتم مات يمات يعني كل لغة حرفية تقول مات الرجل يمات الرجل مات الرجل يموت الرجل مات كيخاف وأصلها موت يموت هذا أصلها كخاف يخاف أصلها خوف يخوف إذن هي من باب ها؟ من باب فرحة يفرح خوف يخوف طيب فيقال فيها خوف يخوف نقول فيها إيش ميتم كما تقول خفتم كذا طيب الثاني يقول خير مما يجمعون خير مما تجمعون هل في الآلة ترتفعات أيهم؟ اليا ولا التاء؟ اليا فيها التفات. وعلى قراءة التاء لا لأن لا يكُلها للخطأ. وفي الآية أيضاً من جهة اللغة العربية، ولا إن قتلتهم أو ماتهم لمغفرة من الله. اجتمع في الجملة قسم وشرط أيهما السابق يا جمال؟ <تصفيق> جمال. أنت تسمو جمال؟ طيب. أي إيه طيب السابق طيب وإذا تقدم القسم فأيهما يُحذف الجواب؟ الشرط والقسم القسم؟ القسم ثابت جواب المتاخر أم الشرط؟ جواب المتاخر الشرط القسم قال ابن القيم قال ابن مالك ها. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم يعني عند اجتماع الشرط والقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت لا اروا للبيت لأنه قالته مرتين جواب ما أخرت فهو ملتزم أقرأه الثالثة وآخرت أمتحنكم فيه واحد في الأدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم يقرأه علينا من لم يكن حافظه من قبل شرط ما حفظت من قبل يلهق واحد في الأدى اجتماع شرط فهو قسم وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم صح هنا المتقدم إيش القسم إذن الذي يحذف جواب الشرط وهو كذلك والآن في الآية هو كذلك ولهذا جاء جاء الجواب لما غفرة. جاء الجواب جواب قسم لما غفرة فاللام هنا واقعة في جواب القسم واللام في لئن موطئة للقسم وجواب الشرط محذوف فإن قال قائل كيف يحذف وهو ركن في الجملة لنا لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم يقول عز وجل ولئن قتلتم الخطاب للمؤمنين ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيله ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهاء عن المنكر أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق كل هذا داخل سبيل الله الجهاد جهاد الكفار الأمر بالمعروف والنهاء عن المنكر الدعوة إلى الله بيان الحق لأن الجامعة بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن إيش عن دين الله عز وجل الذي يقتل في سبيل الله يقول الله عز وجل لما غفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون خير من الدنيا وما فيها وقوله سبحانه وتعالى أو متهم هل نقول إن المعنى أو متهم في سبيل الله فيكون مراد به من مات في الجهاد أو أم أو مت مطلق الظاهر الثاني لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال وَلَئِنْ قتلتم أَوْ مِتْتُمْ في سبيل الله، فلما أخر مِتْتُمْ عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية ولهذا يقول العلماء إن الوسط أو الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى الكل وإن توسط جملاً فهو للأول فهو لما سبقه إيش القاعدة هذه ما هي القاعدة كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره كل قيد إذا توسط إذا تعقب جملاً أي في آخرها فهو عائد على الكل انتبه وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه، إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجلدوهم ثمانين جلة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفْوُ الرَّحِيمُ هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاثة فهل يعود إلى الثلاثة؟ نقول أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع وأما الثانية الثالثة فيعود إليها بالإجماع وأما الوسطى ففيه خلاف أنتم معنا والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا بأربعة جذاء الجمع الأولى فجلدوهم ثمانين جلدة الثاني هو لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالثة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله أبو الرحيم الاستثناء لا يعود للولى بالاتفاق فلو أن القاذف تاب فإن حق المقذوف لا يسقط يجلد ثمن الجلدة ولو تاء وإذا تاب الفاس وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفص بالاتفاق وإذا أتاه القاذف فهل فإذا أتاه القاذف فهل نعم إذا أتاه القاذف فهل تقبل شهادته أو لا في هذا خلاف منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل طيب يقول عز وجل ولئن قتلو من سبيله أو ماتوا لما غفرت من الله ورحمة خير مجمع المغفرة فيها النجاة من المكروه والرحمة فيها حصول المطلوب طيب وقوله خير مما يجمعون أي مما يجمعون من الدنيا كلها قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم ليس مترصّب بالطعام، ولكن يفعله الشخص ليس لأن المسلمين لأن الطعام يعني طليج أو في الصلاة. وإيش يعني؟ لا يأكل هذا لأن المسلمين، يقول يأكلون أهل أوروبا يأكلونه. أو لا، لكن الظاهر ما يعتبر، ما يعتبر من تشوه. يعني هذا ما يتصل بنفس الإنسان، الأكل والآلات وشبهها. لو قال واحد بذبح بالسكاكين من سكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا فلا فأس وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة فليس العل أنه مدى الحبشة لكن العل أن, أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروبه الحبشة وغضونها أظفارا حتى تكون كالسكاكين وبدل من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم لان هذا لو أن الناس اتادوا خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم ايش تقليم نعم نعم بعض العلماء تشبه ثياب يكون هذا بهم الظهر أن نتشبه ما دام الإنسان إذا رأاهم قال هؤلاء من الأساقفة فهو تشبه ما نعم؟ ما لدينا المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال أن السبق في هذا اللباس للمسلمين ها؟ لكن ما تظن إن هذا اللباس سابق للمسلمين انه الخاص بالعلماء ليش الخاص بسابقين سابقين سابقين, سابقين المشكل هذا هذه معناها مظاهر للنصارى يا اخوي اخي شيخ ما يعلم لك المعروف يعني من عرف لباس هذا هذا هم يقلدون العلماء نعم هما نحن قلنا ان التشبه لا لا يشترط فيه القصد نعم كل ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من من خصائص من من لباسهم ومن من فهم حرام وله مقصده ما قصد لأنه لن يقصد تشبهه قلت لك أن هذا خطر لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم الله ومحب له ماذا تردت بشكل الماطنة والرحمن على مجرد الموت يعني ما نهن من مات وعلى كل حال ما بعض وصلناه لكن ما نهن من فإنه لن تبوته المغفو ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه يعني هؤلاء الذين موتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا يعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله كذلك الموت قال الله أهلاً كررنا عليكم مراراً ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون حادي الدنيا والآخرة خير وأبقى أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فواث محبوب اللحلة من أجل عمل يعني يتمنى أنه بقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا لأنه ينتقل إلى دار أفضل ما دام نسأل الله جل ويكم منهم ما دام يفسح له في قبره مد بصري ويأتي من نعيم الجنة وروحها هذا نظيف الدنيا نعم نعم نعم الله عز وجل قتلتم والله لئن هذا عدد القسم والله لا إن. نعم وقالوا للماضي أي. ما ما فيه إشكال. إيه. هو كل حال. فيه فيه شيء من الإشكال. ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد؟ وقالوا إذا ضرف. بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال. أنها سلبت معنى سلبت الدراية على المستقبل وأن المراد بها مجرد الظرف. وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض وقالوا ليخانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا قالوا الدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيم هل معنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيم لا سلبت الدلالة على الزمان كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط رحمة من الله لنت ولو كنت من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت على الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَفْكِلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمْ إِنْ يَنْصُرْكُمْ بس بس كفائه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسأل يقول أن الذين يعلقون على مصاحف المسجد الذي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف يعلق عليه هذا طيب المصحف هذا معلقنا عليه القراءات أما المل... المسجد ما يجوز لأنه ربما يأخذه عوام ما يعرفون ثم هذا يجرأ الناس على تعليقات غير صحيح لذلك انتبهوا ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد ممنوع فهمتم يا جماعة لأن أولا ما هبلنا حتى نعلق عليه والثاني يجرأ يجرأ ناس ما يعرفون عامة خش من هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لانت لهم على الشرح وكان ما شرحناها هذه طيب قال الله تعالى: "ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لما اغفرت من الله رحمه" خير مما يجمعون ولئن قتلتم هذه العبارة تكون في القرآن الكريم كثيرا أي أنه يجتمع قسم وشرط القسم مستفاد من اللام في ولئن لأن اللام هنا مبطئة للقسم أما الشرط فهو بئن وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر ويكون الجواب المذكور للمتقدم لسبقه قال ابن مالك في الألفية وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وعيد البيت مرة ثانية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم سعيد الثاثة واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم حفظته من قبل اقرأها لي واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ما جوابه. ما اخره. لا ما. فهو ملتزم. طيب في هذه الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متهم لا نعم لما غفره الجواب لما غفره جواب قسم لأنه قترا بالله في, في هذه الآية قراءة في قوله أو مت قراءته قراءة بكسر الميم وقراءة بضم الميم أما ضم الميم فهي من مات يموت وهذه قاعدة تنفعكم إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الرف فإنه على حسب المضارع على حسب المضارع فمثلا إذا كان المضارع مضموم العين فإن هذا يكون أيضا مضموم مضموما قام يقوم تقول قمت داع يبيع بعت خاف خفت لماذا لأن أصله خوف ويخوف يخوف مكسور فتقول خفت مات يموت مات يمات مات مات يموت موت إذا موت, موت إذن إن كانه من يموت نعم موتهم من يموت ميتهم من يمات يماتوا طيب يقول يقول عز... هذا قراءة القراء في أيضا في قوله خير مما يجمعون فيها قراءة أن يجمعون قراءة بالتأ تجمعون وقراءة بالي طيب هذا الكلام على القراءات والكلام على الأعراف يقول عز وجل مبينا ومسليا لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإنما يقبلون عليه خير مما يرحلون عنه وهذا متصل بما قبله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى آخره يعني يقول لو متتم أو قتلتم فإن هذا لا ليس حصرة هذا خير ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله ويحتمل أن يكون المعنى أعمى من الجهاد في سبيل الله بالسلاح ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتور في سبيل الله لأنه كالمجاهد بسلاحه وقوله أمدتم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا كلها لما غفرت لمن لكم من الله ورحمة لكم أيضا والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه والرحمة بها حصول المطلوب أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم ما تنجو تنجو تنجون من منروبك والمعفورة هي ستر الذنب والتجاوز عنه والرحمة صفة من صفات الله عز وجل لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه وفي قوله المغفرة من الله إضافة المغفرة إلى الله تدل على عظمة هذه المغفرة وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله فمثلا إذا قلت أعطاني الملك عطية وقلت أعطاني السعولوك عطية السعولوك من هو؟ الفقير نعم طيب ماذا يتصور الناس إذا قلت أعطاني الملك عطية أنها كثيرة أعطاني الصلوك عطية أنها 25 هللة نعم قليلة فالشيء يعظم بحسب ما ما يضاف إليه فلهذا قال مغفرة من الله من الله أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدئ بها عز وجل ويتفضل بها ورحمة يعني من خير مما يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا نعم طيب أنه انتقل إلى خير من الدنيا كلها لقوله خير مما يجمعون ومن فوائدها منة الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها فالإنسان يهم فوات الدنيا كل يحبا يبقى في الدنيا فإذا جاءت التسلي من الله وقيل إنك إذا مت أو قتلت انتقلت تقلت إلى ما هو خير فإن الإنسان يتسلى بهذا ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأن انتقل إلى خير من الدنيا ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين المغفرة والرحمة ليكم للإنسان سعادته إذ أن بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب ومن فائد هذه العالة الكريمة جواز التفضيل أو جواز إيقاء التفضيل بين شيئين بينهما بعد ت. لأنك إذا نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها و. أبين من ذلك قوله تعالى آ الله خير أما يشركون نعم ثم ثم قالت عالم ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تُحصرون نقول في لئن متتم من حيث الإعراب ما قلنا في الآت التي قبلها أي أنه اجتمع فيها جواب قسم وشرب فحذي فجواب الشرط وقوله ونقول في ميتم قراءتان كما في الفئات التي قبله بكسر الميم على أنها من مات يمات وبضم الميم على أنها من مات يموت يقول عز وجل إن ميتم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت المرجع إلى الله وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنا إذ أن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر كيف ذلك؟ لقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه نعم وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون في الموت قال ليس الأمر كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله إذا حضره الأجل بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كان موت سواء كان بقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله ومن فوائدها زيادة تسلية زيادة تسلية للمؤمنين لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشارح صدره بذلك ومن فائدها إثبات لقاء الله عز وجل بقوله لا إلى الله تحشرون ومن فائدها أيضا إثبات الحشر يوم القيامة فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليجازيهم ثم قال تعالى فبما رحمة من الله لانتلهم أولاً الإعرار ألف عاطفة والبحر فجر وماء زائدة ولكنها زائدة لفظاً زائدة معنى أي تفيد زيادة المعنى وقد كره بعض العلماء أن تقول أن تقول زائدة أو أن تقول عن حرف في القرآن أنه زائد قال لأن القرآن لا زيادة فيه. ولكن نقول إن المراد بقولنا زائدة أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى من حيث الإعراب لا من حيث المعنى طيب وقوله فبما رحمة إذا جعلنا ما زائدة تكون ما رحمة مجرورة بالباء نعم وهذا في القرآن كثير ومنه قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم مثالا ومنها قوله تعالى قال عما قليل لا يصبحن نادمين أي عن قليل وقوله فبما رحمة من الله الجار مجرور متعلق بالنت الفعل في لنت وقوله ولو كنت لو هذه شرطية وفعل الشرط كنت وجوابه لم فضوا من حولك والباقي ليس به مشكل يقول الله عز وجل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته يقول فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبسبب رحمة الله لك ولأمتك أنك لين لهم أي كنت لينا لينا في مقامك في مقالك لينا في جلوسك لينا في مقابلتك في كل أحوالك فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرامهم نزلا ورأى وقد قال الله عنه وكفى به قولا وإنك لا على خلق عظيم وقوله فبما رحمة من الله أسند الرحمه إلى الله عز وجل لأنه المتفاضل بها ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة وقول لنت لهم الضمير عد على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا لأن التشريع الذي يقع في في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة كونه رحمة له واضح كونه رحمة لهم واضح أيضا من أجل أن يعلفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار يسرهما ما لم يكن إثما قال الله عز وجل ولو كنت فضا قليض القلب لم فضوا من حولك هذه عطفنا على قوله وللنت لهم الليل يقابل الشدة الشدة تكون في الهيئة في القول في القلب قال ولو كنت فضا الفض الجافي الشديد في مقاده تجد جافيا ما يهتم بأحد يقابل الناس يصعر خده لهم لا يهتم بأحد جافي على سنة أيضا في قوله تجده عنيفا شديدا لا يلين. الغلط هذا في القلب تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس ما نزلهم ولا ينظر إلى الأحوال المخترنة بالأفعال أحيانا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يُعذر بفعله من أجلها فتجد غليظ القلب الله يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون وإنما تجده غليظ القلب قاسر لا يلي ومن أعظم ما يدل على ذلك ما ما يبدر من بعض الناس في, في معاملة الصغار تجد في معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير وهذا لا شك أنه خطأ خطأ عظيم وهذا من غلظ القلب ولما رأى الأقرى بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال تقبلون أولادكم قال نعم قال إني لعشرة من الأولى ما قبلته قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك نعم فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لينا القلب قال الله تعالى ولو كنت فَضَّا الفضل ماذا قلنا فيه الجافي الشديد القول غليظ القلب القاسر القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب يقول لم فضوا من حولك، فضوا أي تفرقوا وخرجوا، ومنه قوله تعالى وإذ رأوا تجارة ألهوا، فضوا إليها أي تفرقوا إليها وخرجوا، وقوله لم فضوا من حولك ولم يقول منك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني فضوا وبعدوا حتى لا يقربون إلى مكان. قريبًا منك، يفضلون من حولك حتى يعني يبعدون حتى عما قرّب مكانك. يقول عز وجل: فاعفوا عنهم. هذا تفريض على قوله: فبما رحمة من الله أنت لهم. فاعفوا عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو والتسامح وعدم المؤاخدة واستغفر لهم. في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقصرون في حق الله أما في حق الرسول فقال اعف عنه وما أكثر ما يحصل من جفاة العرابة وغيرهم من الكلام المسيء المسيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يصبر ويتحمل ويعف عنهم إلى حد أن رجل من الأنصار قال له لما حكم له في خصومة بينه وبين الزبير بن عوام قال له رجل من الأنصار أن كان ابن عمتك يا رسول الله هذا تهام تهام فظيع الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا الرجل الأنصار عفو الله عنه قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله وقال له رجل وهو يقسم فيأن قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وجه الله وقال له اعدل كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجل من الله ويعفو حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه لما يحصل من الغيرة بين النساء وهو يعفو عنه قال واستغفر لهم يعني ما أخطأوا فيه من حق الله يعني اسأل الله أن يغفر لهم كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر الضمير يعود في شاورهم يعني لأصحابك شاور أصحابك في الأمر في الأمر والمشورة هي استطلاع الرأي استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على على المستشار ليستطلع رأيه وينظر ما رأيه فيه والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح لمستشيره وقوله عز وجل في الأمر كلمة الأمر محل أولاً المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر لأن الأوامر ما سشر فيها أحد الأوامر يأمر بها شرع لكن في الأمر أي في الشأن وهو مفرد محل بعل فهل آل هذه للعموم أي شاورهم في كل أمر أو هو عام أريد به الخاص أي شاوره في الأمر الذي يكون مشتركا أو يشتبه عليك وجهه أم ماذا الثاني لا شك الثاني بلا شك لأنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعمره الله بأن يشاورهم في كل شيء إنما يشاورهم في, في الأمر العام الأمر العام المشترك نعم بدليل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أمرهم ألي يجمعهم جميعا شورى بينهم أما الأمر الخاص الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر عند اشتباه الأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشارى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في شأن عائشة لما حصل قصة الإفك وكثر القول فيها والقيل استشار النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأنها وفي وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على رسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها كذلك أيضا أو نخليه مع الفوائد طيب إذن شاورهم استطلع رأيهم في الأمر أي في الأمر المشترك في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إيش إذا اشتبه عليك الأمر وذلك لأن الشورا يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد فإذا عزمت فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله إذا عزمت أي صممت على الفعل بعد المشورة أو قبل المشورة نعم الظاهر بعد المشورة لأن الفى تدل على أن ما بعدها مفر على ما قبله أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم اعتمد على من؟ على الله فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فهنا أُمر بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل. الأسباب هو هي المشورة والاعتماد على الله هي التوكل عليه. فما معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل. الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المطار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنه محتاج، بأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين لما عمله بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل وله ثمار كثيرة منها هذه الثمرة لذكر الله إن الله يحب المتوكلين على من عليه إن الله يحب المتوكلين عليه في هذه الآية فوائد كثيرة أولا بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته بماذا بماذا بماذا, بماذا الرحمة ما أقول أين, أين الدليل أين هذا محل الرحمة لكن بماذا كانت هذه الرحمة هذه الرحمة في الغزو غزوها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله سبحانه وتعالى أن يعني يليل لهم لا هذا خبر بأنه لجل ما هو أمر صح الرحمة بجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليين لهم بجعله ليين لهم هذه رحمة به وبهم ومن فوائدها أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه سيادة في قومه أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل تليل ذلك ظاهر أن رسوله هو سيد قومه بل سيد الأمة جميعا فألانه الله لهم ومن فوائد دين الآية الكريمة أن اللين أولى بكثير من الفضاضة والشدة لأن الله جعله من من رحمة ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف لينا من غير ضعف لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا ما يكون حازما وهذا نقص في اللين لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها لأن القوة في موضعها حكمة فاللين إن ضاعت به الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع حكمة فهو محمود ومن فوائد هذه الألوات الكريمه بيان مضار الفراضة والغلضة وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فضاً غليظاً غليظ القلب لقوله تعالى لرسوله ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك هذا مع أنهم يرجون من قربهم من رسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون فكيف إذا كان الإنسان لا يرجع منه ما يرجع من الرسول إذا كان فضا غليظ القلب فالظاهر أنه لا في أن ينفضوا من حوله فربما رموه بالحجارة لأن الصحابة يرجون الله من الرسول الخير بقربهم منه فإذا كان ف قدر أنه فض غليظ القلب ينفضون من حوله فمن سواه إيش من باب أوله ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه وجهه أن الله جعل نعم أنه جعل الفضادة والغلاء والغلظة سببا للتنفير على سبيل الدم لا على سبيل المدح فينبغي الإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط أن لا يضيع شيء من الواجبات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاتا غلاظ القلوب لقوله تعالى لم فضوا من حولك ويعني بهم من الصحابة ويعني المفض عنه الرسول فإذا كان الصحابة لا يولامون عليهم فضاً من الرسول لو كان فضاً عليها القلب فما بالك بمن دونه بمراحل فلهذا إذا كان الإنسان فضاً غليظاً ولم ير الناس حوله لا يلومن إلا إلا نفسه ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراً فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على على مسلم فض غليظ القلب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه لقوله فاعفوا عنهم ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا قيدها قوله تعالى فمن عفى وأصبح فأجه على الله أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذا فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد فهل الأول أن نعفو عنه أو أن نأخذه بالدم؟ الأول أن نأخذه بالدم، ولهذا ينبغي في حوادث السيارات أن لا يتعجل الإنسان بالعفو عن من تسبب للحادث. بنظر إذا كان من من الرجال متهورين الذين إذا عفون عنه اليوم نعم. أحدث حادثا غدا فهنا الأولى أن لا نعفو الأولى أن لا نعفو أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال ولكن هذا أمر قدر ونعلم أنه سوف يتحرز وغاية التحرز في المستقبل فإن الأولى في هذا العفو إذا فالعفو مقيد بماذا؟ بالإصلاح. فمن عف وأصلح طيب. وهل العفو واجب؟ ليس بواجب. نعم، لأن الله يقول: ولا من انتصر من بعد ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل. كمن انتصر النفس بعد أن ظلم، فليس عليه سبيل. لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح ومن فائد هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبا لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم وهو كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره لأن له حق حق الإسلام حق الرسالة ولأنه أعظم ناس حقوقا علينا فالاعتداء في حقه أشد من غيره يكسب الإثم ولهذا قال أعف عنهم والسغفر لهم اللي غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز قال وَاستغفر لهم ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكف ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حق ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون نقف على هذا وشاورهم في الأمر بين بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب يعني سبب ان هذا سبب الانفضاض يعني من حول الرسول وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من, من الهيبه لانه يهابون الصحابة يعني يهابون ان يكلموا في بعض الأمور اي نعم الهيبة هذه شيء في القلب يقع لكن المهيب ليس فيه شيء من هذا ولهذا في من صفاته أنه من رآه بداهة هابه ومن خارطه محب ومن خارطه ماذا يش الكلمة أحبه فهو عليه الصلاة والسلام يهاب إجلالاً وتعظيما لا من أجل أنه هو نفسه فضل, فضل نار القلب نعم حسن الله إليك أقول أحياناً العفو يضطر الإنسان يا شيخ أقول يتجافى ويغض الطرف عن مسألة الإصلاح بدك مثل, مثل أن يكون الجاني مثلا فقيرا فإذا مثلا اعتذر في حال السيارة وما شابه ذلك يعني يضطل الإنسان ويغضي الطرف عن مسألة يعني هل العفو سيص... سيكون في إصلاح أو لا نظرا لأن هذا الشخص فقير فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا سألزل محقه يتأدب ويصلح وليه يدعان الناس يعني حده إلى شيء صعب جدا تجده فقير ما يمشي على كل حال ما يخارف هو الأمر بيده إذا رأى أن المسألة ستكون عقايا ضر عليه يعفو كما بعد نعم عندك سؤال ما قلنا هذا واحد قبل الله عز وجل حلا إذا ما علام في جواب التصل لأن المحذوف هو جواب السرط نعم قال وجل لا الا الله يرجعوني تحشرون اللام واقاع في جواب القصر نعم كيف ا العقل مراد من الايه هنا نعم كان ظهر الوجود يعني الامر نعم يعني ما العقل ما ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فرس عليه سميد يعني في الآية وارد نعم لا نسب وارد اللي يقول تعالى فكم عند اينا نسب وارد اللي هو كما قلنا الآية الثاني ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما فمن عفا وأصلح فأعجوا الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما نعم أول ما عن نعم ما أي التفريع معناه معناه انه النف... ف... فلكونك ليلا يعفو عنه نعم بعض الناس يستشيرون مثلا حل القضاء في ذيقه العلماء بما كان فعله الحد هل هذا لو في ما يبقى. السبب انه ما لمجت حكومه جاء اس شي يكون فعال دام فماذا اصنع؟ تقول الله وصف نعم أحمد للموت في كيف؟ الموت فقط في الايه نعم في الثانية الثانيه نعم لان هن يقيدهم في سبيل الله إيش إيش تطلب السياطين يكون القوامين المؤمنين وهذا إيه نعم يمكن نعم مع أن كما قلنا لكم إن إن إن, إن الظاهر إنه خطاب للمؤمنين وأنه إذا أحسوا إلى الله فالله مولاهم وكما قال وبشر المؤمنين نعم حسن أحسن لك درس الجعاتب إلى هل الحكمة عن العالج الله بالليل أم بالنهار الجعاتب إلى هل الحكمة العالج بالليل أم إذا كان دعوتهم باللين فهو أولى لكن إذا أصر هو واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون ولكن ليس الأمر إلينا يعني مثل لو قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتد نعم أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته نقول هذا ليس إليك نعم يوسف أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط